الذين يظاهرون منكم من نسائكم مما انتم امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم لا منكرا من القول وزور وإن الله لعفور غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم ثم يعودون لما قالوا فتأذير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبيذ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 فَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ عُصُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُمُّوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أَحْصَاهُ الله ونسوه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 ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أذن من ذلك ولا أذن إلا هو ما هم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إِنَّ الله بكل شيء عليم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 ويتناجون بالإثم واللذان ومعصية الرسول وإذا جاءوا كعياك بما لم يعياك به الله ويقولون في أنفسهم لو لا يعذبن الله بما حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعذوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبذ تقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضادهم شيئا إلا بإذن الله. وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسعوا في المجالس فافسحوا يفسع الله لكم وَإِذَا قِيلَ شُذُفًا شُذُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدينا جواكم صدقه ذلك خير لكم واطهر فان لم تجدوا فان الله غفور رحيم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 والله خبير بما تعملون الم تر الى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذاب شديد إنهم ساء ما كانوا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 لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من عدا الله ورسوله ولو كانوا او ابناءهم او اخوانهم او عشيرهتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح من ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك عزب الله ألا إن عزب الله هم المفلحون